ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا ولكن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 اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زور موقعنا على دبلي, دبلي, دبلي